ضربت عليهم الذله اينما ثقفو الا بحبل من الله وحبل من الناس الا بحبل من الله وحبل من اس وَب بِغَضَبِ مِنَ اللهَّهِ وَظرِبَةَ عَلَيْهِممَسكَنَ ذَلِكَ بِأَهُ كانَوا يَكفُرُونَ بآياتاتِ اللَّهِ وَيَقَتُلُونَ الأ ب أَ بِغَيرِ حََّّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّكَانوا يَعتَدُون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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين ما يسألوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين